تبارك الله تبارك الله تبارك الله واحد <تصفيق> تبارك الله ربي واحد احد تبارك الله ربي واحد احد الا شريك له في خلقه ولده الا شريك له في خلقه ولده والله برى الخلائق لا امتن ولا عوج برى الخلائق لا امتن ولا عوج ثم استوى حاكما في الامر يفردو ثم في الامر يفردو ثم استوى مسلمٌ على رب الهدى شرفا محمد خير من نطت به البرد وحيدر الحق من ولايته نص من الله لا ريب ولا ادعوا طه المصطفى الزهراء فاطمه التي من اجلها وجدوا والمجتبى من حب اللهم منزله بالشمس من نور الهلاك تنتقد ومحجة المصطفى نبض حياتي اذا قالوا حسينا فمن في المدح يجتهدوا قالوا حسينا فمن في المدح يجتهدوا بارك الله ربي واحد احد قَضَى الله رَبٌّ وَاحِدٌ أَحَدٌ لَا شَرِيكَ له فِي الْخَلْقِ وَلَدٌ لَا شَرِيكَ لَهُ فِي الْخَلْقِ أَوَلَدٌ فَلَا شَرِيكَ لَهُ فِي الْخَلْقِ أَوَلَدٌ بِمَنْ خَلَقَ إِلَّا أَمَتٌ وَلَا عَبْدٌ فَمَسْتَوَى حَاكِمًا فِي الْأَمْرِ يَنفَرِدُ فَمَسْتَوَى حَاكِمًا فِي الْأَمْرِ يَنفَرِدُ فَمَسْتَوَى حَاكِمًا فِي الْأَمْرِ يَنفَرِدُ وَزِينَةُ السَّادِدِينَ الْعَابِدِينَ وَمَنْ عَلَى هَجِرَتِهِمْ سُرَى الْفَاسِقِ وصل بقول لمن في قوله السند وقضن الワイト عبد صالح سمح رضى رضبان جبار ياذن مالل المرتضى رضى رضيات بحكمه مجمل والهاني اعتقد ورائد الجود فضلا بمعارفه صفات العلى والمجد تتحد فيه صفات العلى والمجد تتحد تبارك الله ربي واحد أحد تبارك الله ربي واحد احد لا شريك له في خلق اولد أو لا له شريك له في الخلق او ولد قرن خلائق حاكما امر ينفرد المستوى حاكما ثم فانت ذكر نواسكم والورى كل في درائق له شهدوا والعسكري الذي شاد له سير قد الفاض غلفه الضوء والاجلال والرشد قائم الحجة المهدي طاهرة حسابه طاب منجد والولد قائم الحجة المهدي ظاهرة بمنجد والولد صل عليهم اله الكون قاطبه طهرا وطيبا صلاه لا لها عدد طهرا وطيبا صلاه لا لها عدد تبارك الله ربي واحد أحد تبارك الله ربي واحد احد لا شريك له في خلقه ولده shariko lahu khali aw waladum kama al khalaiq la amtun wa la aywaju kama al khalaiq la amtun wa la aywaju wastawa hakiman fi amri yanfaridu fi amri yanfaridu